محمد من الأمي النبي أجمعين علمنا ينفعنا اللهم ما وعلى آله وصحبه اللهم علمنا ما وانفعنا بما علمنا. تكلمنا ن ا والإذن في الدرس الماضي على شرائط وجوب الحج فقلنا من شرائط وجوب الحج الاسلام فلا يجب الحج على كافر اصلي وبينا ما معنى عدم الوجوب على الكافر الاصلي ومن شرائط وجوبه ا ل ت ك ي ف فلا يجب على الصبي ولا يجب على المجنون ومن شرائط وجوبه ا ل ح ر ي ة فلا يجب الحج على العبد إ ل ا أ ن الصبي والعبد إ ذ ا ح ج ف إ ن الحج ي ص ح ق منهما ولكنه لا يجزئ عن ح ج ة ا ل إ س ل ا م ومن شرائط وجوبه ا ل ا س ت ط ا ع ة الاستطاعة وقسمنا الأول الأول قسمين القسم إلى ا س ت ط ا ع ة ا ل م ب ا ش ر ة أ ن يباشر الحج بنفسه ولها شروط أ ر ب ع ة قلنا إ ن الشرط ا ل أ و ل هو وجود الزاد و أ و ع ي ت ه و م ؤ ن ة ذهابه و إ ي ا ب ه والشرط الثاني وجود ا ل ر ا ح ل ة لمن بينه وبين مكه مرحلتان فلو لحقه ب ا ل ر ا ح ل ة م ش ق ة ش د ي د ة اشترط وجود محمد وقلنا ا النجس ش شريك ش ت ر وجود في ل ا آ خ ر و م بينه ب ي ن ه و دون م ر ح ل ت يشترط ن وهو قوي على ل ا م ي يلزمه فينضعف الحج البعيد وقلنا ي ش ت في الزاد و ا ل ر ا ح ل ة أ ن ي ك و ن فاضلين عن دينه و م ؤ ل ة من عليه نفقتهم م د ة ذهابه وايابه إ ي ب ه وأن ك و ن ف ض ل ي ن عن مدكنه ع و د د يحتاج إليه ت خ م و الشرط ث ث ا الطريق ا ل ل أمن الثالث من شروط ا ل ا ط ا ع ة ا ل م ب ا ش ر ة أ ن يكون الطريق آ م ن ا فلو خاف على نفسه أ و ماله سبعا أ و عدوا أ و رصديا ولا طريق سواه لم يجب الحج في ا ل أ ظ ه ر وتكلمنا على ما يتعلق بهذه المساله من الفروع يكفيه ويكفي الحيوان المحترم الذي معه فيشترط وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثل ف إ ذ المثل كان زائدا ا ا ن والمكان يجب ف إ ذ ا لم يوجد محرم ولم يوجد ن س و ة ا ن ت ق ا ط فلا يجب عليها الحج و أ م ا إ ذ ا وجدت امراه أ ة و ح د ة ف إ ن ا ي ج واحده ل ه أن تخرج إلى ل ا ج يجب ولا وكذلك الطريق لا إذا كان آمنا بحيث ي تضمن ت ع ى ع ل ي ا ف إ ن ه ا يجوز لها أ ن تخرج إ ل ى الحج لكنه لا يجب ف ولا ج و د ا م م ح ر وجود ل م م ح ر شرطا هو وجود نسوة اثقات ف يجب ا ل و و وكل ل ن وجود ا ما ر أ ة ل لها ولكنه لا يجب عليها والأعمى قلنا يجب عليه الحج إن وجد قائداً. كالمرأة و وجد ا قائدا ح د ة يجيز يجيب يجب إن إ ذكرناه ا المحرم فإذا لم تجد المرأة المحرم لم يجب عليها الحج والأعمى إذا لم يجب قائدا لم يجب عليه الحج وجدت و تجد يجب يجد يجب لم لم لم لم عليه ل ما ذ ك في حق المراه أ ة وفي حق ل الذي م م م ح ر يخرج ع ا من وجوب دفع ا ل أ ج ر ة له إ ذ ا كانت ق ا د ر ة وامتنع عن الخروج إ ل الا ب ا أ ج ر ة كل م ذكرناه نذكره المحرم المرأة والمحجور القائد دعمه عليه في في حق المرأة محرم مع المرأة نذكره في حق القائد مع مع بالاجره س ف ة تغيره من إن إليه إذا تمثن المال لكنه لا يدفع إليه المال إذا حجر على إنسان بسفة لا يدفع إليه المال لأنه إنسان يدفع يدفع حجر بسفة وأسرف فيه ولذلك أ س ر ف فيه و إ م ا أ ن يخرج معه الولي أ و أ ن ينصب شخصا آ خ ر مكانه يخرج مع السفيه حتى لا يبدر أ م و ا ل ه ولو كان هذا سيكلف السفيه أ ج ر ة لمن يخرج معه ل أ ن ا ل أ ج ر ة مهما بلغت لا تعدل تبذير ا ل أ م و ا ل الذي سيقوم به السفيه ف ي م الشرط و و استقل بالإنفاق ا على ل نفسه والشرط الرابع هو أ ن يتمكن ا ل إ ن س ا ن من الثبات على الراحله بلا م ش ق ة ش د ي د ة فهذه شروط اربعه ل أ في ا ل ا س ت ط ا ع ة ا ل م ب ا ش ر ة وهي الشرط الرابع من شرائط وجوب الحج و أ م ا النوع الثاني من أ ن و ا ع ا ل ا س ت ط ا ع ة فهو ا س ت ط ا ع ة تحصيله بغيره النوع ا ل أ و ل الذي تكلمنا عليه وذكرنا له ش ر و ط ا أربعة ه و ا س ت ط ا ع ة ا ل م ب ا ش ر ة أن يحج ب ن ف س ه أن ن يباشر ب الحج ف س هو أ ن يؤدي الاستطاعه م ن ك بنفسه الحج ن المباشره ن ان إنسانا يحج ع ن ف ه إنه ذ ا يقال م س ت ط ي ع للحج ولكن لا يستطيع أ ن يباشره بنفسه و إ ن م ا يباشره بغيره ب و ا س ط ة الوكيل الذي يقوم عنه ب أ د ا ء ا ل م ن ا ف ب وهذا إ م ا أ ن يكون بالعجز في ا ل ح ي ا ة ب أ ن يكون مريضا مرضا مزمنا و إ م ا أ ن يكون بالموت ف إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن وفي ذمته حج واجب مستقر ب أ ن تمكن من الحج بعد استطاعته من ف ع بنفسه او بغيره الا انهما ف ع ل و ا في حال حياته فاذا مات وجب الاحجاج عنه من راسمال ا ل ت ر ك ة او كان الحج قضاء بان وجب عليه قضاء ولم يتمكن منه او كان نذرا بان جذر حجه ولم يتمكن من الوفاء او كان مستاجرا عليه في ج م ت ه ا ل إ ج ا ر ة نوعان هناك إ ج ا ر ة عين ب أ ن يستاجر هذه العين من أ ج ل هذا العمل كان يقول ل إ ن س ا ن أ س ت ا ج ر منك هذه ا ل د ا ب ة بعينها لتوصلني إ ل ى المكان الفلاني هذه إ ج ا ر ة م ن ص ب ة على عين فلا ي ج ي ز ل ل إ ن س ا ن أ ن ينقله على د ا ب ة أ خ ر ى ل أ ن ه شرط هذه ا ل د ا ب ة و ل ل د ا ب ة مزايا لكنه يقول لك ان يكون هناك ا ا ء ا يقول لك ان هناك ا ي ق ل لك ن هناك ا ر ا يقول لك ان ه ن ر ت يقول لك ان هناك ا يقول م ك ان ا ل ف ل ا ن ي و ل م ي ع ي ن د ا ب ة ولم ي ع ي ن إ ن س ا ن ا ء ا ت ي ق ص ا ل ت ا ل إ ج ا ر ة في ا ء ا ت ي ج ب ع ل ي ان هناك ا ي و ص ل ه س و ا ء أوصله ع ل ى ه ذ ه ا ل د ا ب ة أ يقول ى غ ي ر هناك اجراءات ي و ان ه ن ا ر ا ء ا ت يقول لك ان ه أو أ ر س ل م ع ه و ك ي ل ا ي و ص ل ه و ك ا ل ك ان ه ا ك ا ج ا ل إ ن س ا ن إ م ا أ ن ت س ت أ ج ر عينه للحج أ ن يقال حج عني أ و عن فلان وجرى العقد بينه وبين هذا ا ل إ ن س ا ن و إ ل ا أ ن يقول له أ ل ز م ت ذمتك الحج سواء حججت أ ن ت أ م وكلت إ ن س ا ن ا آ خ ر أ ن يحج أ ق و ل خذ هذه خ م س م ا ئ ة دينار من أ ج ل أ ن تحج عن والدي ولا ا ش ت ر ي عليك ان تكون انت الحاج يجوز ان تحج ع ن ت ويجوز ان توكل انسانا خ ر انا الان شغلت ذمته بالحج فاذا مات ولم يحج هو فلابد ان يخرج هذا المال وان يبعث ا ن س ا ن ليحج عنه لان ذمته م ش غ و ل ة بحج قد ت ؤ ج ر عليه في هذه الأحوال كلها الاحوال لابد أ ن يقوم إ ن س ا ن آ خ ر بالحج عن ذلك الميت فهو حصن ليس بنفسه ن و إ م الحج بغيره يقع استطاع أن ا ل ولكن أ ن يباشره و ليس بنفسه ك ا ل ن وانما ع ل ل أ و و إ بغيره بأجير واجب يجب أن رأس يرتجره يخرجوا حج الورثة من التلك وهذا مال على ميل كما يخرج من ر أ س مالك تلك الدين ودين الله ح ق بالوفاء روى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أ ن ا م ر أ ة من ج ه ي ن ة جاءت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان أ م ي نذرت أ ن تحجه فماتت قبل أ ن تحجه أ ف أ ح ج عنها قال نعم حجي عنها أ ر أ ي ت لو كان على أ م ك دين أ ك ن ت قاضيته قالت نعم قال أ ق ض و ا دين الله فالله أ ح ق بالوفاء فهذا الحج الذي كان واجبا على أ م ه ا لم يكن حجه ا ل إ س ل ا م و إ ن م ا كان حجا منذورا والحج المنذور يجب أ د ا ؤ ه كما أ ن حجه ا ل إ س ل ا م يجب أ د ا ؤ ه ولفظ النساء أ ن رجلا قال يا رسول الله إ ن أ ب ي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال ارايت لو كان على ابيك دين اكنت قاضيه قال نعم قال فدين الله احق بالوفاء وفائده ذكر هاتين الروايتين ان الروايه الاولى كانت في حج ممزوج وهذه الروايه في ح ج ة الاسلام ان ابي مات ولم يحج أ ف أ ح ج عنه قال أ ر أ ي ت لو كان على أ ب ي ك دين أ ك ن ت ق ا ض ي ا و قال نعم ف ر و ا ي ة النساء في ح ج ة ا ل إ س ل ا م و ر و ا ي ة النذر ب خ ا ا ر ي في حج ل والىكما واجب ا د ا ء ربما ي س س ل السائل أ و ربما يتردد إ ل ى ذهن بعض الناس أ ن هذا الاختلاف بين ر و ا ي ة البخاري و ر و ا ي ة النساء عن اختلاف في ا ل ر و ا ي ة او اضطراب فيها الا ان هذا ليس بصحيح و ا ل ر و ا ي ة س ل ي م ة ولا اختلاف بين الروايتين ولا تناقض بينهما وذلك ان الواقعه كانت تقع مرات ك ث ي ر ة و ا ل م س أ ل ة ا ل و ا ح د ة ي س أ ل عنها اناس كثيرون والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يجيب ب أ ج و ب ة إ م ا م ت ف ق ة إ ذ ا كانت ا ل م س س أ ل ة في م ا ئ ل انها ل ف ر ا وإما ئ ض أ م خ ت ل ف ة تختلف باختلاف أ ح و ا ل السائل كما بينا في الكلام على شرح صحيح مسلم وكذلك بيان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل تاره قال كذا وتاره قال كذا وفي ق د عند بينا الضحيح نظلم وهنا هذا الكلام كله على ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى س أ ل ت المراه أ ة ل صلى ل ل ن ب ي ا عن ل وسلم ي ه ع حج نذرته م ه ا وهذا خ ا ل ف وفي ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة س أ ل ه رجل عن حج وجب على أ ب ي ه ب ا ل ا س ت ط ا ع أن يحج ولم يحج ولم فاوجب ل م يحج حجة ل ل إ س ا م ف أ النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على هذا السائل أ ن يحجى عن أ ب ي ف ل ا تنافيا بين الروايتين ولا تعارض وربما يعني س ت أ ت ي معنا أ ي ض ا صوره أ خ ر ى مثل هذه ا ل أ س ئ ل ة ولا تنافيا بين الجميع والجميع صحيح وسليم و إ ن م ا هي وقارئ و م ت ع د د ة يجيب عليها النبي صلى الله عليه وسلم حسب سؤال السائل هذا ب ا ل ن س ب ة للنيه بعد الموت لا يمكن أ ن يحج بنفسه فلا بد أ ن يقوم إ ن س ا ن بالحج عنه و ك ل ميت في الحكم طبعا المعذوب العاجز عن القيام ب أ ن ا س ك الحج العاجز عن الذهاب إ ل ى الحج ربما يستطيع الانسان أ ن يذهب لكن لا يستطيع أ ن يقوم بزناده لا يستطيع أ ن يطوف ولا يستطيع ان يسعى يحمل ي و ط الانسان ف به ويتعابيه أما إذا كان إ ن س لا ي ت ط ي يذهب ع أن إلى ل أصلا وزائل ل ا ج رغم تقدم ق ل ب الكبير ط يستطيع ا الباخرة أو السيارة إلا أن بعض الناس لا、يستطيع. أما بالسيارة فهذا、معروف. الإنسان ا ئ ر معروف ة أو أو أن ل بعض في السن أ و الرجل المصاب بالمرض المزمن لا يستطيع أ ن يمكث في ا ل س ي ا ر ة ف ت ر ة طويله ة بالنسبة بالطائرة وكذلك الذي ن ع د ضاء الطائرة سيستطيع يركبه أن في و ا ل م ش ق ة في ا ل ب ا خ ر ة ما تنكر ولا تجهل فاذا إ ذ في فربما لا نستطيع ي المشقة لا الإنسان أن ه ب إلى ل ح ج فإذا عجز ا ل إ ن س ا ن عن الذهاب إ ل ى الحج سواء كان بيته قريبا أم ك ا ن بعيدا ي ت ه ب عن ج ز ع الذهاب بنفسه ضابطنا هو العجز بحيث لم يتمكن من الوصول إ ل ى م ك ة هذا هو الضابط ربما تجدون بعض العبارات عند بعض التقاء يقول و ن إ ذ ا كان بيته قريبا يجب عليه أ ن يذهب و إ ذ ا كان بيته بعيدا لا يجب عليه أ ن يذهب كل هذا الكلام مضبوط بضابط واحد أ ل ا وهو تمكنه من الوصول أ و عدم تمكنه ف إ ن تمكن وجبه و إ ن لم يتمكن لم يجب ولو كان م ا ف ذ ا في وسط مكه م ا يجب عليه أ ن يذهب فالضابط هو ا ل م ق د ر ة ف إ ذ ا انتفت ا ل م ق د ر ة ع ن د ذلك جاز له أ ن يستنيب عن نفسه إ ن س ا ن ا يقوم بمناسك الحج وفي الصحيحين أ ن ا م ر أ ة من ختعمه قالت يا رسول الله إ ن ف ر ي ض ة الله تعالى على عبادي بحج أ د ر ك ت أ ب ي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله افاحج عنه قال نعم وكان ذلك في حجره الوداع هذه صورة ثالثة ب س ؤ ا ل عن ح ا ل ة اخرى المرأة ا ل وهذه ل سألت ى عن م ا التي ماتت الرجل سأل عن ابيه سأل ل عن ي مات المرأة م سألت النظرة نظر عن ا و ا ل ر ادركت ج حجة يحج ل سأل الاسلام التي ولم ل عن اباه وهذه ص و ر ة ا ل ث ا ل ث ة ليست في الميت وانما في العاجل قالت يا رسول الله إ ن ف ر ي ض ة الله تعالى على عبادي في الحج أ د ر ك ت ابي شيئا كبيرا لا يثبت على الراحله أ ف ل حجم عنه قال نعم وبناء على ذلك قلنا إ ذ ا عجز ا ل إ ن س ا ن عن الذهاب إ ل ى الحج ف إ ن ه يوكل عنه من ينوب في إ ق ا م ة الشعائر وفعل ا ل م ن ا ئ ك وهذا طبعا يحتاج لهجره ل أ ن النائب إ م ا أ ن يذهب تطوعا ً و إ م ا أ ن يذهب ب ا ل أ ج ر ة ف إ ن كان متطوعا فيتكلم عن التطوع و إ ن كان ب ا ل أ ج ر ة يريد ا ج ر ة حتى يحج عن هذا الميت أ و عن هذا العاجز يشترط في ا ل ا ج ر ة أ ن تكون ف ا ض ل ة عن الحاجات التي ذكرناها في ا س ت ط ا ع ة ا ل م ب ا ش ر ة قلنا يجب أ ن يكون الزاد والراحله ة يجب ي أن ك و فاضلين عن دينه ومؤنه من عليه نفقتهم د ة ذهابه و إ ي ا ب ه و أ ن يكونا فاضلين عن مسكنه وعن العبد الذي يحتاج إ ل ي ه بخدمته فكل في في ذكرناه هناك نذكره هنا في الأجير بأن يكون الأجير مالا ما هنا أن يكون عنده مال يمكن أ ن ي ط ر ف الى الحج هذا إ ذ اذا كان الأجير يريد أجرة إ كان الوكيل يريد أ ج ر ة يشترط كونها ف ا ض ل ة كما ذكرنا قال لكن لا يشترط ن ف ق ة العياد ذهابا و إ ي ا ب ا ل أ ن ه سوف لا يذهب و إ ن م ا سيذهب الوكيل فننظر إ ل ى ح ا ل ه ا ل ر ا ه ن ة ا ل آ ن ا ل عنده فائض او لا يوجد عنده فائض فاذا لم يرد الوكيل مالا قال انا احج بدون ما قال هذا يختلف بينما اذا كان ولدا او كان رجلا اجنبيا قال انا احج عن والدي او رجل اجنبي قال انا احج عن ك ل ا ن العاجل هذه ا ل ص و ر ة س و ر ة ث ا ن ي ة ان لا يحج الولد عن الميت او عن العاجل و إ ن م ا يقول للفقير أ ن ا أ د ف ع لك مالا حتى تحجه هذه الصورة البرل صور من قال فاذا بذل الولد أو الاجنبي و أو ل د ل أ مالا ل ل أ ج ر ة ب أ ن قال الولد ل أ ب ي ه انا اعطيك مالا حتى تدفعه لفلان ليحج عنه قال ق ما يجب على أبيه قبوله. ما يجب أبيه ب ولكن ه قبوله له يقبله ابنه ما من ومن من الأبي الإنسان الجبة إنسان يجب يجوز يجوز يقبل أي بعض على إولى ل أن أن وحر و ما يجب عليه قبوله ولا يقال إ ن ه استطاع ببذل الولد ا ل م ا ل لا استطاعه م ب ا ش ر ة بالذات ولا استطاعه م ب ا ش ر ة بالغي لم يجب قبوله وإذا لم يجب قبوله يجب يجب وإذا م ن الولد لم يجب قبوله من ا ل أ ج ن ب أ ي ض ا قال لما فيه من المنه قبول المال فيه منه فلا يجب على الانسان ان يقبله لكن الولد لو قال أ لابيه أ ن ا احج عنك ما قال لي خذ مال وادفعه لفلان حتى يحج عنك وانما قال أ ن ا احج عنك أ ن ت عاجز عن الحج أ ن ا احج عنك طاعة بنفسه قال وجب على أ ب ي ه القبول ل أ ن ه لا يوجد في الحج هذا منا دفع المال فيه منا وهذا لا يوجد فيه منا قال وبناء على ذلك وجب عليه قبوله ذ المذهب إذا المذهب ا لا خلاف فيه عندنا بدلوا الأجنبي ليس الولد الأجنبي الطاعة、بنفسه. قال أنا أحج عنه. فعندنا قولا ليس بدل فيه في بنفسه في عنه وأن أحج ق و ز ا بعدم الجواز و ا ل أ ص ح أ ن ه ي ج م ز ل أ ن بذل ا ل ط ا ع ة بالنفس لا يوجد فيها من ا ل م ن ة ما يوجد في المال اذا دفع ة بالنفس يجب عليه قبوله الأجنبي الولد قولا واحدا عليه من ومن الأجنبي في الطحف ا ل ق ولو ي في ن المدى ل و كان ا ل إ ن س ا ن مريضا ع و أو ب ا م مرضا مزمنا وعنده من المال ما يكفيه للحج ما ي ج ب الحج عليه عنده بال فاضل عن نفقه من تلزمه نفقته برجل غني ومرضه مزمن لا يرجى برؤه, برؤه منه ابدا طويل طيب هذا سوف لا يستطيع أ ن يحج بنفسه هل يجب عليه أ ن يوكل إ ن س ا ن ا ليحج عنه ا ل آ ن في هذه ا ل س ن ة بما ان وعد هو ل د يستطيع الحج وعنده مال كثير هل يجب عليه أ ن يدفع فورا المال ل ل أ ج ي ر حتى يحج عنه أ م لا يجب ف إ ذ ا قلنا يجب م ع ن ى ذلك أ ن ه يجوز للحاكم أ ن يجبره على دفع المال ل أ ن ه يصلك الممتنع عن ا ل ع ب ا د ة إ ل ا أ ن الحج مفروض على التراخي زمن الحج متسع واجب موسع وزمنه يستغرق العمر باسره زمنه يستغرق العمر, بأسر العمر كله ليس محدودا بزمن معين وبناء على ذلك ما يجوز للحاكم أ ن يفرض عليه أ ن ي س ت أ ج ر أ ج ي ر ا ً ا ل ح ج عنه في هذه ا ل س ن ة ل أ ن ه صحيح ولن يستطيع القيام بنفسه ما عد في أ م ل ب أ ن يحج بنفسه ولكن يمكن أن يحج عنه يحج في هذه السنة ويمكن ان ل س ة و يوكل م ك ن أن ي إ ن س ا ن ا ً آ خ ر يحج عنه بعد س ن ة ق ا د م ة بعد ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة بعد ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة والله تعالى لم يضيق عليه الواجب بكونه أ ص ب ح مريضا ل أ ن ا ل ا س ت ط ا ع ة إ م ا أ ن تكون بالذات و إ م ا أ ن تكون بالغير فهو ا ل آ ن لم يستطع أ ن يقوم بنفسه يقوم بغيره والحج سواء كان يريد أ ن يفعله بنفسه أ و بغيره في كلا الحالين يعتبر الحج من الواجبات ا ل م و س ع ة التي لا تضيق على ا ل إ ن س ا ن و إ ن م ا تبقى ما بقي في الحياه الحج واجب موسع ومقداره العمر كله ليس لزمن ولا يضيط على الإنسان ولو معين عاجل يضيط صار هذا ب ا ل ن س ب ة لشرائط وجوب الحج وباختصار شرائط وجوب الحج أ ر ب ع ة ا ل إ س ل ا م والتكليف والحريه والاستطاعه بنوعها ا س ت ط ا ع ة ا ل م ب ا ش ر ة بالذات أ و بالغير و أ م ا مواقيت الحج فتقسم إ ل ى قسمين المواقيت ث م ا ان تكون ز م ا ن ي ة والمراد بالميقات الزماني هو الزمن الذي يقع به الحج متى يجوز لنا أن نحج و ان ل بالميقات م ر ا د ا ا ل م ك نحجه الذي الإنسان على يجب ي أن ر م منه ب ا ل ح وبدأ الإمام النووي الإمام م ر ح الله تعالى بالميقات الزماني لأنه لا لأنه إلى تفصيلا يحتاج كثيرا ف قال وقت إ ح ر الله م ا ح ج شوى ا ق قال ع وعشر د ة الحجة ليال ل ل ا منذ تعالى الحج أ ش ه ر معلومات اطلق ا ل أ ش ه ر على شهرين وبعض الشهر تنزيلا للبعض م ن ز ل ة الكل من قبيل التغليب وقد فسرها عبد الله بن عباس وغيره من ا ل ص ح ا ب ة أ ي فسروا هذه ا ل آ ي ة ما ن م ر د م ن ه المراد ا ح ج أشهر ا ل ع ل قال ل و م م ا ا ت منها وقت الاحرام ح ر م ب ا ل ج أ ش ه ل ع ل التحرام و وقت م ا ت بالحج أ ش ه ر المعلومات وهذه ا ل أ ش ه ر هي شوال وذو ا ل ق ودرق ع د ة وعشر ليال من في الحجه ف إ ذ ا أ ح ر م الانسان قبل ذلك بالحج لا ينعقد و إ ذ ا أ ح ر م بعد ذلك بالحاجز لا ينعقد وهذا تعبد من الله سبحانه وتعالى مواقف ا ل ع ب ا د ة أ م ر ت ع ب د ليس معللا فلو أ ن ا ل إ ن س ا ن وقف ط ي ل ة العام على عرفه م ا يستفيد من الوقوف شيئا ولا يتعب, ولا يتعب. ولو ا يثاب ل و فعله متعمدا يعصي إ ذ ا كان عالما ولو استباحه يكفر ل أ ن ه من المعلوم ب ه الدين ب ا ل ض ر و ر ة أ ن وقت الحج زمن معين فلو وقف ط ي ل ة العام م ا يستفيد من وقوفه ولو وقف ليله العاشر من ذي الحجة و م ا ل ت ا العاشر س ع وليلة منذ ح ج ة كفاه هذا وله من ا ل ف ض ي ل ة ما لا يعلمه إ ل ا الله يخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه فلنفترض ان إ ن س ا ن ا أ ح ر م في غير أ ش ه ر الحج ما عنده علم لو كان عالما عامدا يعصي أ ح ر من في غير أجهر الحج م غير علم منه ما عنده م ع ر ف ة كما لو ان إ ن س ا ن أ ح ر م ب ص ل ا ة الظهر قبل الوقت لو كان عامدا عالما يعصي ل أ ن ه ع ب ث ب ا ل ع ب ا د ة وتلاعب بها واما اذا لم يكن عالما ظن ان وقت الظهر قد دخل ويجب احرم بالظهر ت ن له أن الظهر لم يتخل صلاته ان نافلة يصاب ان تضاب عليه وقته ولا و قد تنقض النافلة مطلقة, مطلقة. ولا يعتد بها يعتد عليه بعد دخول الوقت ان يعيد ا ل ص ل ا ة وكذلك لو اذن قبل الوقت وهو جاهل ليس عالما بالوقت يشاب على هذا الاذان ولكن اذا دخل الوقت لا بد من ا ع ا د ة الاذان م ر ة ث ا ن ي ة وكذلك الحج اذا احرم الانسان به في غير وقته هل يبطل او ينعقد عمره ة قال انعقد ح ر م بذلك ع م ر ة م ز ئ ة عن ع م ر ة الاسلام على الصحيح ليه؟ قال لان ي ق ل ل ا ل ع م ر ة تنعقد بمجرد احرام العمرة تنعقد بمجرد ا ل إ ح ر ا م وليس لها زمن معين فاذا ي طيلة ي ح أ م ما معنا السنة على ما سيأتي ف إ بطل قصد الحج في إ ح ر ا م ه الذي أ ح ر م ه بقي مطلق ا ل إ ح ر ا م وحرم أ قاصدا الحج هذا القصد بطل لكن بقي مطلق ا ل إ ح ر ا م فينصرف إ ل ى ا ل ع م ر ة ل أ ن ه ا ليس لها زمن معين فتنعقد بمجرد ا ل إ ح ر ا م ولا تحتاج إ ل ى الزمن فجميع ا ل س ن ة وقت ل ل ع م ر ة ففي الصحيحين أ ن ه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث مرات متفرقات في ذي القعده اي في ثلاثه اعوام وكذلك اعتمر ع م ر ة في رجب كما رواه ابن عمر وقال صلى الله عليه وسلم ع م ر ة في رمضان تعدل ح ج ة إذن ذي اعتمر القعدة وهو ابن عمر في وروى ه و ابن ع م أنه اعتمر رجب في ا ل ن ب عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه اعتمر في رمضان وفي ش و ا ل فدلت ا ل س ن ة على أ ن ا ل س ن ة كلها قابله ل أ ن تقع فيها العمره بخلاف الحج الحج اشهر معلومات لولا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان و ل السنة ا ما ثبت في من المحتمل أ ن يتبادر إ ل ى ذهن ا ل إ ن س ا ن أ ن وقت ا ل ع م ر ة كوقت الحج قال الله تعالى و أ ت م الحج والعمره ة لله ربما إلى ذهن بعض ا أ ن زمن العمره كزمن العمر الحج ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف هذا الاحتمال الذي يمكن أ ن يرد على ذهن الانسان إ ن س فالنبي عليه الصلاة ا عليه ل و ل م اعتمر القادة وروى ابن عمر أنه اعتمر في ب عمر اعتمر عمرة تعجل تعجل معي اعتمر اعتمر رمضان رمضان رجب وروي وروي أنه أو أنه اعتمر في رمضان وروي أنه وقال شوال في في في في حجة حجة فدلت ا ل س ن ة على عدم ا ل ت أ ق ي ت ب ا ل ن س ب ة للعمره ة و ذ ا إجماع ج ف ي وهذا ز يعني هذا شيء مجمع عليه عند علماء ل م م ا يجوز ن ي ل ل إ ن س ا ن أ ن يوقع ا ل ع م ر ة في أ ي زمن في أ ي يوم من ايام السنه دكثار م ن ا كان في العام الواحد بل في الشهر الواحد ولو بل في في ولذلك يروى عن كثير من اصحابنا رضوان الله تعالى عليهم انهم كانوا يعتمرون في رمضان ثلاثين عمره يعتمر في كل يوم فيندم يكثر عمره تكره في كل للإنسان ولا أن منها عائشة في عام مرتين في عام مرتين بعد وفاته وفي ر و ا ي ة ثلاث ع م ر فدل هذا على أ ن ه ي ج د ت ق ر ا ر ه ا في ا ل س ن ة ا ل و ا ح د ة وما دام جائزا وهي ع ب ا د ة على ذلك أ ن ه يثاب عليها فتصير بمثابه مندوب ذ ا ب ا ل ن س ب ة للميقات الزماني و أ م ا الميقات ا ل م ك ا ن والمراد به المكان الذي يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يحرم منه وليس المراد بالاحرام ان يلبس ثياب الاحرام إ ح ر م لقد يلبِس الإنسان ل طياب ا إ في بيته ويقال ل ا انه محرم ع ر المراجب م ا ل إ ا ان يلبي بالحج أ والعمره ب أ يلزم ن و ي ا من هذه النيه يجب عليه اذا نوى ان يتجرد من ثيابه و أ ن يفعل الواجبات و أ ن يجتنب المنهيات ف إ ذ ا فعل الواجبات واجتناب المنهيات شيء و ا ل إ ح ر ا م بالحج و ا ل ع م ر ة شيء آ خ ر فالملقات المكاني هو المكان الذي لا يجوز للإنسان أن يتجاوزه إلا بعد أن ينوي الحج العمرة وطبعا ما يتجاوزه إلا لابت لتياب الإحرام أن أن ينوي يجوز هو وهو أو بعد ل أ ن ه ما دام قد نوى يجب عليه أ ن يتجرد من ثيابه ف ا ل ن ي ق ا ت المكاني يختلف باختلاف البلاد وذلك أ ي ض ا ثابت ب ا ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بالاجتهاد وليس للري أ مدخل في مثل هذه ا ل أ م و ر ف ب ا ل ن س ب ة لمن في م ك ة إ ذ ا كان إ ن س ا ن مقيما في م ك ة فنفس م ك ة هو ا ل ن ق ا ت مقيم وقيل كل الحرم ن ي ق ا ت له هذا بالنسبه لمك ل ة لمن هو في م ك ة سواء كان من أ ه ل ه ا أ م كان من غيرهم ولذلك إ ذ ا ذهب الحاج متمتعا ف إ ن ه بعد أ ن يتحلل من من الاحرام بعد العمره اذا أ ر ا د ا ل ح ج أ ن ش أ ا ل ح ج من نفس المكان الذي ه ويجلس ف ا ل ت ي ا ب بحرام ويلبي ي ن ويذهب ويلبي و ي إ ل ى العجز ف ب ا ل ن س ب ة للمقيم بمكه سواء كان من اهلها م ن غير اهلها ميقاته المكان الذي هو فيه وفي قول كل الحرام ولكن هذا القول ضعيف و أ م ا غيره غير المقيم في م ك ة فيختلف باختلاف ب ل ا د فميقات المتوجه من ا ل م د ي ن ة ذو ومن السام ومصر والمغرب ومن الحليفة السام الجحثة انتهانة عرض هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى من تلك البلاد مرا منها وليس معنى هذا ان د م ا أ المدني يجب عليه ان يحرم من ذي ا ل ح ل ي ف ة و أ ن الشامي يجب عليه ان يحرم من ا ل ج ح ف ة و أ ن اليمن يجب ي عليه ان يحرم من يلملم لا يجب هذا لكن اليمني ان جاء من طريقه على يلملم أ حرم منه فلو أ ن يمنيا ذهب إ ل ى مصر يحرموا مصرينا لمصر من ولو أن قطعه ذهب إلى إذا نجد فهذه يحرم من نقاط الاماكن ع ب ا ل ن س ب ة لمن مر عليها من أ ه ل تلك البلاد و ل و غير مكانه أو سواء لكان متعمدا أو ك ا ن مضطرا على كلا الاحوال يجوز له أ ن يغير ا ل م ق ا ط بالمكان فالمهم إذا مر على علي المكان مكان يحرم منه نقاط أن فيه يجب أهل صلاة وذلك كان من أهلي لما رواه البخاري الله لما رواه عليه وسلم أو ومسلم أ ن ه صلى الله عليه وسلم وقت ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة ذي الحليفه و ل أ ه ل الشام ا ل ج ح ف ة و ل أ ه ل نجد قرن المنازل ولمن أ ه ل ل ا ي ي يلملم و ق اتى ل لهن هن لهن ولمن هن هن أ عليهن من غير أ ه ل ه ن يعني أ ن هذا الميقات ليس م ق ط ط ا ب ه تلك البلاد ممن أ ر ا د الحج والعمره ة إذا ذ ه مواقيت كما أنها مواقيت لحج أن أن كان أنها أن من أن منها للعمرة يريد فمن حيث أ ن ش ا حتى أ ه ل م ك ة من م ك ة إ ذ ا ما ذكرناه من ميقات ا ل مكه وميقات ن م الانسان إ ن س الذي الميقات وميقات ا ل بيته بين وبين ن مكة إ الذي يكون بيته خارج المواقيت كلها لثابت ب س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وروى الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م وقت لأهل ا ل م د ي ن ة ذ ا ا ل ح ل ي ف ة و ل أ ه ل ا ل ش ا م ومصر والمغرب ا ل ج ف ة و ر و ا ل نسائي و غ ي ر ه ب ي استاذ صحيح أ ن ه صلى الله عليه وسلم وقال أ ه ل ا ل ش ا م ومصر ا ل ج ف ة و ل أ ه ل ا ل ع ر ا ق ذات أ ر ق فهذه ا ل م و ا ق ع ا ل م ك ا ن ي ة لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتجاوزها إ ذ ا كان مولدا الحجا او ا ل ع م ر ا إ ل ا بعد أ ن يحرم الميقات له ب د ا ي ة وله ن ه ا ي ة ككل مكان له ب د ا ي ة وله ن ه ا ي ة فالافضل ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر ا د أ ن يحرم أن ي ح ر من م أ و ل الميقات وليس من آ خ ر ه وهو الطرف ا ل أ ب ع د من م ك ة ويجوز له أ ن يحرم من آ خ ر ه هذا مثل الزمن المتسع في العباده هذا المكان كل ب ق ع ة منه ص ا ل ح ة ل أ ن يحرم ا ل إ ن س ا ن منه فلو أ ح ر م من أ و ل ه هذا هو ا ل أ ف ض ل ل أ ن ه ي ش ت ا ز الميقات كله وهو معرب ولو أ ح ر م من آ خ ر ه يجوز ل أ ن ه أ ح ر م من الميقات ولو أ ح ر م من وسطه أ ي ض ا يجوز ل أ ن ه أ ح ر م من الميقات هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي ي س ل ك طريقا يمر به على الميقات ف إ ن سلك طريقا لا ينتهي الى ميقات ما فيه ميقات النبي عليه ا ل ل والسلام ص ا ة ن ح د د ل ن ا ث ل ا ث ميقاتا ا ئ ة و س ت ن م ي لكل درجة من ل د ر ج ا ت من ي ق ا ا ت و إ م المواقيت حد ن ا ا بعض ل ف لبعض البلاد ط الذي يسلك طريقا ليس فيه ق م م احرم ذ حاذى حاذى ا ميقاتا ميقاتا المواقف يعمل؟ من قد فإن أ من محاذاته لخبر, ابن... لخبر البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان ل ل ه ت اهل ن العراق أ ت و ا عمر فقالوا يا أ م ي ر المؤمنين إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد ل أ ه ل نجد قرنا وهو جور أي سياد مراد بالجور النبي أن وإن عليه عليه جائر هذا الطريق عن طريقه عن أ ن هذا النقاط مائل عن طريقنا ج ا ئ ر عن طريقنا بعيد عن طريقنا و إ ن ا إ ن أ ر د ن ا قرنا حق علينا أ ن نذهب إ ل ى قرن ونحرم من هنا قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم عمر ذات عرق ولم ينكر عليه أ ح د وهذا دليل من قال أ ن ذات عرق ل ن يحددها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن م ا حدها عمر ونحن نتعرض لهذه الخلافيه ذ إذا حاذ ا ميقاتا واحدا حاذ يحتمل ميقاتين الميقاتين يستطيع أن يحرم من هذا ويستطيع أن يحرم وبينا فإن فماذا أن أن أن يستطيع ويستطيع هذا هذا أنه فالأصح أبعدهما من مكة ولن إ ن ح ا ذ أقرب إليها احتياطا يحاذي لاحاذ ميقاتين اتى من مكان لا يحاذي اي ميقات من المواقيت قال أ ح ر م على بعد مرحلتين من م ك ة وهي م س ا ف ة القصر أ ي حوالي 100 ك ي ل و م ت ر أو ا 1 ه كيلو متر و أ ق ر ب المواقيت ا ل آ ن إ ل ى م ك ة هو ميقات الطائف أ ق ر ب المواقيت ا ل م ك ا ن ي ة ل م ك ة حوالي 110 كيلو متر تقريبا فهم قاسوا على هذا الميقات إ ذ ا مر من طريق لا ي أ ت ي على ميقات ولا يحاذي ميقات من المواقيت ف إ ن ه يجب علي أ ن يحرما من م س ا ف ة مرحلتين وهي أ ق ر ب ا ل م و ا ق ي ا ل م ك ا ن ي ة التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن مسكنه بين م ك ة والميقات فميقاته مسكنه كما أ ن المكي ت ة ميقاته من مسكنه كذلك الذي بيته بين ت ه ب ي الميقات وبين م ك ة ميقاته من مكانه فلا يجب عليه أ ن يخرج إ ل ى ما وراء الميقات وبعد ذلك يحرم ويدخل له يحرم من مكانه ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرناه في ر و ا ي ة البخاري ومسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أ ن ش أ حتى أ ه ل م ك ة من م ك ة فلا يجب عليه ان يخرج إ ل ى خارج الحرم ومن النسو ولا أو ميطاتا غير مريد مكة ما العمراء مساسرا مرى بنغ كان لنفترض أن إنسانا ذهب ذهب غير يريد الحج ولا يريد غائرة النرورة إلى كان هاتذ وعمل بالرخصه لانه يجوز له ان يدخلها بدون احرام لا بحج ولا بعمره جاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمره ولا يريد ان يذهب إلى الى, إلى, إلى, إلى مكه ي المدينة بين الميقات ل و وما متر مثلا من طبعا ما بين في وما بين مكة حوالي كيلو متر تقريبا طبعا المدينة النوارد أن ز اهله او اقاربه في الطريق بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة وتجاوز الميقات ما يريد ح م ما ر لا ح ج ولا عمره فمن بلغ ميقاتا غير مريد للسكان وبعد ان تجاوزه ب د أ له ان يعتمره او ب د أ له ان يحج, يحج قاس ميقاته موضعه صار حكمه كحكم الناس الذين تكون بيوتهم بين م ك ة وبين الميقات وان بلغه مريدا مريد الحج إ ر مريداً ا ا م ل ح او العمره وصل الميقات يريد ا لا تجوز له مجاوزته الا بعد ان يحرم فان فعل تجاوز دون ان يحرم وصل اي الميقات يريد الحج او العمره وما احرم من الميقات تجاوز الميقات دون احرام ما حكمه اذا تجاوزه عامدا فلا شك في انه عصى هذا اولا قبلكم بشيء عصى ليست ا ل م س أ ل ة كما يتوهم بعض الناس م س أ ل ة جبران في إ ر ا ق ة الدم يتوهم أ ن ه يعمل ا ل م ع ص ي ويريق الدم لا الله ما طلب منا ان نعصيه وان نريق دما اما أ اذا فعله مكرها أ و مضطرا أ و لظرف خاص به فهذا الدم يجبر ولا يعصي يجبر ولا يعصي أ م ا لو تجاوز الميقات متعمدا أ و ل ا وقبل كل شيء ع ص طيب ماذا يعمل هذا إذا تجاوزه متعمدا و أ م ا إ ذ ا تجاوزه س ا ئ ي ا يريد الاحرام طبعاً ما عليه شيء ما حكمه قال ف إ ن بلغه بلغ الميقات مريدا الحج أ و ا ل ع م ر ة الا انه لم يحرم قال لزمه العود ليحرم منه وجب عليه ان يرجع الى النقاط حتى يحرم لانه آ ف ا ق ي وليس مكيا وليس مقيما بين م ك ة والنقاط ورجل آ ف ا ق ي جاء من بعيد فيجب عليه ان يرجع الى النقاط وان يحرم منه ويدخل ثانيه ة الا اذا ضاق الوقت اذا رجع سوف و ت رجع ف ي العجل عند نقول ذلك من المكان واحرف من الذي أنت فيه ويزيك يجب عليك انت زمن ليجبر هذا الخلل الذي وقع في الحج ف إ ذ ا يجب عليه أ ن يعود إ ل ا إ ذ ا ضاق الوقت أ و كان الطريق مخوفا ً لو رجع ربما اعتدي عليه بالشروط التي ذكرناها في أ م ن الطريق قال هذا أ ي ض ا ي ح ن ي من مكانه ويجب عليه اراقه الدم حتى يجبر ما وقع منه من خلل فان لم يعد سواء اكان عدم عوده لضيق ج الزمان او للخوف أ و ب غ ي ر ه م ا هكذا لا يريد أ ن يعود فيجب عليه أ ن يريق دما حتى يجبر الخلل الذي وقع في تجاوزه م ل نقاط ا ل م ك ا ن لنفترض أ ن ه ما ارجع أ ح ر م من مكانه وبعد أ ن أ ح ر م بدله أ ن يرجع قال والله ا ل أ ف ض ل أ ن ارجع إ ل ى النقاط و أ ح ر م منه فرجع و أ ح ر م ففيه تقصير قال إ ن عاد قبل تلبسه بنسك من مناسك الحج أ و ا ل ع م ر ة سقط عنه الدم. اجزاه الدم هذا و ر ج ع الى الميقات الان يقال لو انه معرم من ا ل م رجع بعد ان بنسك من منافك الحج أو العمرة ي الرجوع الرافع ولم يمطعه ووجب عليه الدم حاج هنا ق ا افيه يعني من بيت من أهله وفي ل و و كان مكة بعيدا عن مكة وفي الزمن الماضي اليوم نحن ما نتصور ما معنى هذا الكلام ل أ ن المسافه الفرق الزمني اخذ س ا ع ة أ و س ا ع ة أ و ساعات ولكن في الزمن الماضي الذي كان ي أ ت ي من جنوب شرق اسيا ربما يمشي سته شهور أ و س ن ة حتى يصل إ ل ى الحج والذي يسافر من الكويت كان يمضي ش ا ر ا والذي يسافر من الشام سينقل ش ا ر ي ن او ث ل ا ث ة شهور حتى يصل إ ل ى م ك ة ف إ ذ ا أ ح ر م من د و ي ر ة أ ه ل ه هذا فيه م ش ق ة ع ظ ي م ة جدا أ ن يلتزم ب أ ح س ا ن ا ح ر ا م في بشهور م ت ع د د ة ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع رحمه الله تعالى قال ا ل أ ف ض ل ل ل إ ن س ا ن أ ن يحرم من د و ي ر ة أ ه ل ه ل ي ش ق ا ل لأنه أكثر ع م ل ا وما دام اكثر عمل يعني بياخذ اجر اكثر في تصور الامام ا ل ر ا ف ع ان الانسان كلما كثرت اعماله وكثرت ا ل م ش ق ة التي يعني يرتكبها ع ن ي ي من جراء العباده كثرت ثوابه نعم هذا الكلام صحيح ولكن له ض ا ب ط الشرع لم ي أ ت ي ل ل م ش ق ة ليشق على الناس لكن اتى بي ا ل م ش ق ة ف إ ذ ا كانت ا ل ع ب ا د ة التي كلفنا بها فيها م ش ق ة ن س ا ب بقدر ا ل م ش ق ة التي نبذلها وإذا كانت هناك عبادة ما إلى مشقة ولو إ ذ ا كانت ى مشقة ل و عملنا نحن ا ل م ش ق ة واحد راح الى المسجد ي يعني ن بدون شيء وضع في ديره ش ج ا ر ة وضع في ديره خمسين كيلو من الحجاره ي ع ن في م ش ق ة وفي تعب اكثر لكن ما يثاب عليه لان هذا ليس مشروعا لنا فنحن نثاب يعني ثوابا اكبر على ا ل م ش ق ة اذا كانت ا ل ع ب ا د ة مقرونتان ب ا ل م ش ق ة اما ان نحمل انفسنا م ش ق ة ز ا ئ د ة ما سنعت ب ا ل ع ب ا د ة فهذا لا ثواب عليه نعم فالامام الرافعي رحمه الله تعالى قال ا ف ض ل ان يحرم من دويره اهليه وفي قول ضعيف من الميقات ا ل إ م ا م النووي قال قلت الميقات أ ظ ه ر هذا القول ضعفت أ ن ت يا رافع والقول ا ل أ ظ ه ر في المذهب ماهو ا ل أ ف ض ل أ ن ي ح ر ب ا ل إ ن س ا ن من د و ي ر ة أ ه ل ه ل أ ن هذه ا ل م ش ق ة ما كلفنا بها نحن ولا سيما أ ن ا ل إ ن س ا ن في الزمن الماضي كان يمشي الشهور ا ل ط و ي ل ة ا ل م ت ت ا ب ع ة ومن المستبعد أ ن يمشي كل هذا ويستطيع الالتزام الحج أو بواجبات ف الاحرام ولذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى قلت الميقات اظهر وهو الموافق ل ل أ ح ا د ي ث الصحيحه ة و ا ل ل اعلم فانه والله اعلم ل الله ل ي ه و س ف ي حجي وكذا في ع م ر ة ا ل م ح ي د ي ب ي ة كما رواه البخاري في كتاب المغازي وميقات من هو؟ الحجي. نفس الحجي. بالنسبة ومن الخروج ولكن العمرة ميقات ميقات بالحرم يلزمه بالحرم ما الميقات المكان الحرم خالج منطقة الحرم الحجي للآفاقي الشيء يجب الحج هذا بالنسبة إذا كان خارج إلى عليه إلى عليه إلى يخرج يخرج خارج يجب نفس أدنى أن أن و م ن ط ق ة الحرق اكبر من م ك ة ولكنها دون الميقات المكاني الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فيخرج إ ل ى أ د ى ا ل ح ل ويحرم من هناك ويدخل نعم ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ع ا ئ ش ة بعد قضاء الحج إ ل ى التنعيم ف ا ع ت م ر فلو لم يكن الخروج واجبا لما أ م ر ه ا صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى التنعيم قال يضيق برحيل الحج ومع ل بالخروج ا إلى ل ت ذلك امرها عليه الصلاه والسلام بان تخرج إ ل ى ادنى الحل وتعتمر من هنا ولو بخطوه واحده ة ولو بخطوة واحدة فإن لم يخرج وأتى وحكمه حكم ا ل إ ن س ا ن الذي تجاوز الميقات المكاني ولم يحرم م إحرامه نفس الكلام الذي ذكرناه في تجاوز الميقات المكاني أحرم من مكاني إحرامه الدم المذهب ثم فلو نفس في فلو وأفضل إلى الحل الذي ذلك له إلى الحل قال إلى الحل على الحل تجاوز وبعد يجوز خرج يخرج خرج ذكرناه الجعرانة أدى أيضا بطاع بعد بدأ بعد عنه ع أن ن سقط ي ت ثم ا ل ح د ي ب ي ة صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آ ل ه وصحبه وسلم